ولو اننا لكنا بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع اياتك من قبل ان